إزاعة صوت الإيمان إداء من القلب تقدم لكم الله بسم الله الرحيم لله رب العالمين صلى الله على عبده على آله وقفله وسلم رحمه الله تعالى احلم الله بطاعته لأن الحنوثية من إبراهيم أن الله وحده الله بيه فبذلك امر الله أن الناس يخلقهم لها فما قال تعالى وما خلقت الجن يعبدون ما أمر الله بفكاته وهو الله <تصفيق> قال معرفة رحمه الله طوالا تعني الله ان الحمثية ملة إبراهيم هي عن ثابت الله وقته مختلف له ابنه هي هو ملة المائلة عن السرق المبينة الإخلاق لله عز وجل وهو ملة إبراهيم أي طريق الحكيم الذي يسوه عليه عليه الصلاة والسلام هي أن تعذي الله مصر صلى الله بحيث لا تعبد معه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا فالعبادة هي التنمي لله عز وجل محدة وتعظيما في أي عوامر نواب نواب مثل الصلاة يا الزب يا النذر والتوصل ذلك من المعنى العبادة بالعبادة تطلق عام بني حبيما التعدد لله عز وجل لذلك مسئل العالم وهي سد التدرد لله يحدث من التعظيم الجفع لأوامده والثمارين ورهن والثاني عن نتعبد به يدني جاء على هذا المعنى نقول إن الضبادة في اسم الجامع في ما يسطه الله ويرضاه من الأقوال والعمال الباطن والباطن والبارض. قال الله تعالى ثم أعطينا إليك أن اكتبه اسم لك إبراهيم سميسا وما أكتبه من يمثل فيه وقال الله تعالى وما يراض عمن لك إبراهيم إلا من يستهنكته ولقد اكتبهناه في الدنيا وانه في الآخرة من أفضل فقال له ربه أفضل قال أسلمك لرب العالمين وقصى بها يبراه الله يبراه الله جنة أنك خلقه ثم قال ثم خلقت الجن وإنك إلا ليعبدونه أرسل الله الرسل. ثم قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلها من رحيم. إلا أن يسمى انه لا إله إلا أنا فاعبدوه وقال الله عز وجل في تفادي ان الفلق إلا خلقوا بهذا فقال تعالى وما هذا المؤلف رحمه الله ومعنى يعبدون يوحدون يعني ان فحيد من معنى العبادة وإلا فتصدق على معنى العبادة وعلى أي شيء من فكرة كلهم يعبدون الله عز وجل سماء قال تعالى والله يسئل من في السماء ومن في الأرض صوع من وهذا وهذا السجير وأن الصدور الصرعي فقال الله عجل وجل والله يحسننا في النواة المطلق والثمث والقمر والنزين والجبال والثواب وكثير من الناس وكثير الحط عليه العباد ومن من الله ونرحمه من إن الله يحن ما, يحل ما, يحل ما. و اعظم ما امر الله به التوحيد و افراد الله بالعباده و اعظم ما نهى عنه الشرك و هو غيره معه و الدليل الله ولا به شيئا نعم يقول رحمه الله من اعظم ما امر الله به التوحيد ما الشرك قال رحمه الله هو الله بالعباده او ان الله وحده لا تشرك به شيئا لا تشرك به نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا رئيسا ولا ملكا ولا احد من الخلق يتركه وحده عز وجل بالعباده محبه وتعظيم غابه الله وذلك لان أعظم, اعظم الحقوق عليه هو حق الله عز وجل فإذا رضيت فيه فقد الرضى في امره هو اعظم امور يقرا فتيلا اذهب الله تعالى ان كثير كلامي من عظيم فقال النبي عليه الصلاه والسلام اعظم الجن ان تجعل الله لدا وهو خلقك ثم استقل المؤلف لامر الله تعالى بالعجاب ونهى عن بقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فأنا الله تعالى بعجابته ونهى عن الشرك به وهذا يتضمن اخلاص العجابه له وحده فمن يعبد الله فهو كافر مستهتر ومن عبد الله عبد معه غير فهو خاصر المكتب ومن ومن عبد الله وعبده فهو مكتب المكتب قال وإذا قيل لكم الأخير الصرافة التي يجب على الإنسان العرفتها فقل معرفة العز ربه وجينه ونبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم نعم يقول رحمه الله فيواقب لك ما هي الأصول السياسة التي يجب على العبد معرفتها سؤال أورج هذه نسألة سؤال وذلك من أجل أن ينتبه الإنسان لها لأنها نسأة عظيم وعصول كبيرة على إذا قلت من الأصول التي يجب على الإنسان معرفتها فكل هي مع ذلك ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإنما قال إن هذه الأصيقرات أذكره عن خلمة مع ذكراء لأنها هي الأصيقر الذي يسأل عنه مرء في قبر إبادة ذكر عنه أصحابه أتاه ملكان في عقادات فسألاه من ربه وما دينه هو من نبيه فاما المؤمن نسال الله ايجادنا واياكم منه الله عنه وبه ونبي محمد وان المرتاد او المنافق فيقول ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها منها النظر والتفكر في محقوقاته عز وجل وإن ذلك يؤدي لمعرفته بعظيم سلطانه وتنين قدرته وحسيته ورحمته قال الله تعالى أفر المنزل في مواطع العرض وما خلق الله من حج فقال الله تعالى انما آية الواحد ان تقوموا بالله المثنى والقرابه ثم تتذكروا يقال الله تعالى إن في خلق سنوات الارض و الليل والنهار لايات من العباد ومنها اي من حساب معرفه الله النظر في آيات الشرعيه وهي الوحي الذي جاء في هروب العباد الصادق والصلاه كانت في هذه الآيات وما فيها من المحالف العظيمة التي لا فيها من حيات الخلق في الدنيا ولا تأخر إلا بها نظر فيها وسأملها ووجد انتغامها ومنها فقطها لمحالف العباد عرف بيارك ربه عز وجل ثم قال الله تعالى قصلا يستبهرون القرآن ولو كان من عند عين الله لوجدوا فيه في اختلافا كثيرا ومنها ما يوصي الله عز وجل لقل المؤمن من معرفه الله سبحانه حتى كانه يرى ربه راو العين قال النبي عليه الصلاة والسلام جوابا <تصفيق> والله <تصفيق> الله عليه وسلم حين ساله الدين من احسان قال ان الله فانك تراه فان لم تكن ترى فانه يراه وان معرفه الانسان فيعرف في ما تضمنه من الاحسان من الحكمة والرحمة ومصارف الخلق ودائل نسافة عنه ودين الإسلام من تأمل من حق التأمل تأمل النجين أعيد سادق سنة سلامار عرف انه دين حق وأنه الذي يرافقه من الخلق ولا ينبغي أن نقيس الاتيان بناء عليهم للدنيا، فإن الدنيا قد فرضت في أجزاء كثيرة وارتبط محارير عظيمة حتى أن العائل بينهم، حتى أن العائل بينهم يقضي جاد إسلامي يحيط بزوج لاننا نخبر عن انسان نبيه صلى الله عليه وسلم فتخفض لدراسه حياة النبي صلى الله عليه وسلم بما كان عليه من العبادة والأخلاق والدعوه الى الله عز وجل والجهاد في سبيله وغير ذلك من حياته عليه الصلاه والسلام ولهذا ينبغي ان كل انسان يريد ان يسار معرفة سن دماغيليه ويلانا بذلك أنه طارئ رحمه صلى الله عليه وسلم ما تفسر في حربه وسلمه وفدته وجميع الله أن من المستدعين ورقائه صلى الله وسلم باره وباره على ذلك سلمه وليه هو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نعم صل الله صلى الله وبارك على عبدنا ورسولنا محمد على آله وصحبه وسلم أجمعين قال السيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له فإذا قيل لك يا عبد ماذا لله ثم ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب ابي على العالمين ورب نعمتي فهو معبود دينه معبود الكبر والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين فكل ما سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم فإذا قيل لك الله الله رحمه الله, رحمه الله. رحمه الله. من ربك فقل ربي الله الذي رباني من نفسك وربك وابدا يرى جميع جميع العالمين من يوم يقول لك ان يكون هناك من يوم يقول لك ان يكون هناك من يوم يكون من يوم يكون هناك من من يوم يكون هناك من يوم يكون هناك من من يقول رحمه الله داخل رب يعني من من الذي خلقت ومدد واعدت ورزقت منه الله منه ربك تقول ربي الله واحتهراته بسببه الذي رسالي وربك من العالمين في الإجنس التربية في عبارة في التي يكون فيها ويخبر كان المؤلف رحمه الله ان الرب محفور من الخربيع لانه قال الذي رباني وربى جميع العالمين بنفسه فكل العالمين قد رباهم الله بنعمته وأعدهم بما يقوله له وامدهم قال الله تبارك وتعالى في محاورتي موسى قال في العون عمر ربكم يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه منهد وكل, وكل أحد من العالمين قد رباه الله عجوزا لكن الله وهو لي هو هو الله هو الله وهو هو ليس هو هو سوى هو الذي هو هو الله بروعا ومحذفا وتعظينا أفعل ما يأمرني به وأبثنا لا ليصنين أبود السياح حيث لي أحد أعبده سيد الله عز وجل قال الله تبارك وتعالى وما أبثنا من قبلة من رسول إلا إليه. أنه لا إله إلا أنا تعبدون وقال تعالى وإنه أمني إلا الله بالتصوير والدين ويقيم الخراء ويقين الزكاة وذلك وبيل يقيمه ثم اتصل المؤلف رحمه الله لكي الله سبحانه وتعالى مرض لكي الله سبحانه وتعالى, وتعالى خلق تذل بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين يعني الوصف الكمال يجلال والعظم لله تعالى وحده رب العالمين او ربهم بالنعم وخالقهم ومالكهم بل ندبر لهم كما يسع عز قال رحمه الله فكل من سوى الله عالم وانا واحد من ذلك العالم فالعالم كل من سوى الله يكون عالما لأنهم عالم على خالقهم ومالكهم ومدبرهم ففي كل شيء له فدل على أنه وحسن وقيل مسلح رحمه الله تعالى فإذا قل لك بما عرفت ربك فقل بآواته ومخلوقاته ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهن والدليل قوله تعالى ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجلوا للشمس وراء للقمر واسجدئه الله الذي خلقهما إن كنتم إياه تعبدون الله إذا قيل لأسرين عرفت ربه أو جايسين الله عز وجل فقل في آواته ومحفقاته الآوات جمع آية وهي العلاقة التي تقول وعاية الله هذه الموعة قولنا والفرعينية فالفرعينية هي المخلوقات والفرعينية هي النهر الذي ينزل الله على رسله وعلى هذا تأتي قول ماله رحمه الله في آواته ومطلقاته يكون قول من ذات عدف الخاص على العام إذا تسترنا الآوات لأنها الآوات الفرعينية والفرعينية عام لا بعد عبد المباين المغاية إذا تصل الأياء للأياء السرعية وعلى كل من فالله أنت على إغرا في آياته الكونية والمخلقات العظيمة وما فيها من عجال الصمعة وما فيها من عجال الصمعة وما من حكمة في آياته السرعية وما فيها من العجل والاستماد على النصار ودفع النطاق عرقه بآواته إلى سكتات من الآواته من الآواته أي من الآوات الخويلة العظيم الثمث والقمط في السماوات السبع ومن فيهن وما بينهما كل هذا من آيات الله عز وجل الآن على كمال إدرس وكمال حكمة وكمال الرحمة الثلث والحمر الثلث آيات من آيات الله عز وجل في كلها تكون خيرا منتظما شبيعا منذ خلق الله عز وجل وعلى أن يحن الله تعالى بحرق العالم تكون لمستقر لها كما قال تعالى افتلت خجري لمستقر لها جالسة خليل العزيز العظيم فهم يصل الله تعالى بحجمها وآثارها أما القدمها بعظم حديث وأما آثارها جمال فيها من المنافق للأسكان والأسجار يا بوها يا